117. خلق الإنسان من صلصال كالفخار 118. وخلق الجن من مارج من نار 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء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 وَمِنَّا قُطَّارُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السماء فكانت وردة كالدهام فبأي آلاء ربكما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 بِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا من كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِن إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن نيس لم يطمثهن نيس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ربكما تكذبان مدهممتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة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 يسوقب بينهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رصف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. كبارة اسم ربك ذي الجلال والإكرام